شيء تقول بالتحسين والتقبيح او بالحسن والقبيح كلها الفاظ مترادفه بعضها يشرح يشرح بعضه كان بعض منتقد هذا التعبير كما ذكره صاحب التحرير من كون الاولى ان يقال الحسن والسيء حسن و... والسيء حيث قال اطلق الاصوليون مقابله الحسن بالقبيح وفيه نظر ومقابله الحسن بالقبيح وفيه نظر لأن مقابله إنما هو السيء مقابل الحسن هو السيء وليس قبيح قال الله تعالى ان أحسنتم احسنتم لانفسكم وان اسئتم فلها احسنتم اسئتم وقال ولا تستوي ولا والسيئه اذا يقابل الحسن بالسيء وايضا فالقبيح أخص من السيئ اخص من من السيئ كما أن الجميل أخص من الحسن بدليل قولهم الحسن الجميل ترقي من الادنى إلى الى الاعلى يعني الحسن أخص والجميل اعم وينبغي مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسيئ نبه عليه شيخ جمال الدين الاغماتي بكتابي المطالع هكذا اورده مرداوي رحمه الله تعالى فيه التحبير شرح التحريم وقال اهل الاصول جروا على على هذا الاصطلاح وعندهم القاعده ان الشيء كان فيه فيه خطا من جهه اللغه او من جهه الكمال واشتهر حليد صار اولى من من الصواب لذلك عندهم خطا مشهور اولى من صواب مهجور صواب مهجور صواب المهجور لا يستعمل ولذلك اطبق الاصول الصرفيون اطبق الصرفيون على قولهم ثلاثي ورباعي وخماسي مع انه خطا فديما خطا لماذا لان الثلاثي بضم الثاء هذا نسبة إلى ثلاث اذا اصله قال 30 30 ولا قال ثلاثي رباعي نسبه الى اربعه والاصل قال 40 لا رباعي كذلك خماسي يقول 50 50 كذلك يقول هذا مع كونه مشهورا وهو لكن لا يت... ينبهون على انه خطأ لكن إذا اذا تكلم ونحن كذلك ننبه على انه خطا واذا تكلمنا جئنا بهذا الخطأ لماذا لانه يبقى على علمه هو عليه هذا لا اشكال فيه هل يتعلق به حكم شرعي لو كان يتعلق بحكم شرعي مساله اخرى لكن كونه صراحا وكونه في اللفظ هنا اذا لا مشاحه في الالفاظ لا مشاحه في الالفاظ يسموه رباعي وانما المراد المراد المعاني المراد المعاني والحقائق واذا كان كذلك سواء قال الحسن والسيء أو الحسن القبيح نقول هذا لا اشكاله فيه عرفنا أن الحسن والقبيح يطلق بمعان ثلاث بمعنى الملائمه والمنافره وقال هذا عقليا وهو محل وفاق ثاني بمعنى كون الشيء صفه كمال او نقصان قلنا هذا عقلي باتفاق يعني لا خلاف بين بين المعتزله والاشاعره في كونه عقليا الاول والثاني وبقي النوع الثالث وهو ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب فيه في الاخره المدح والذم والثواب والعقاب هذا محل المعركه بين المعتزله والاشاعره وعند المعتزله أنه ماذا أنه عقلي يعني الاول والثاني وعند الاشاعره أنه شرعي يعني مخالف ليه للاول ولذلك قال الحسن ماذا قال الحسن والقبيح اذا ما قصد وصول كمال او نفور الطبع وضده عقلي والا شرعي والا يعني الثالث شرعي وهو ما اوجب مدحا أو ذما في العاجل وثوابا وعقابا فيه في الاخره حينئذ عند الاشاعره هو هو شرعي بمعنى أنه يترتب عليه امران الأمر الاول من حيث الاشتقاق الأوصاف فلا يوصف بكون الشيء حسنا حتى يريد الشرع بالأمر به ولا يوصف الشيء بكونه قبيحا حتى يريد الشرع بالنهي عنه اما قبل الشرع قبل النهي والأمر ادلى يسمى حسنا ولا ولا قبيح يريد عليه امر خطير وهو الشرك بالله تعالى هذا دل العقل على أنه قبيح وهو محل وفاق عين لا يكون قبيحا لا يكون ماذا لا يكون قبيحا لانه قبل ورود الشرع لا توصف الأشياء الافعال الاعيان والاقوال لا توصف كون حسنه او او قبيحه و لذلك في الاخره لا يترتب عليه ثواب ولا إلا بالأمر بالامر والنهي حينئذ قول الحق كما بينا في ممر التفصيل بأن يقال العقل ادرك الحسن والقبح ولكن الثواب والعقاب هذا موقوف على على السمع فالثالث الذي وقع فيه النزاع بين المعتزله والاشاعره نقول بعض قول المعتزله صواب وبعضه خطا وبعض قول الاشاعره صواب وبعضه خطا بعض قول المعتزله صواب الذي هو ماذا التحسين والتقبيح العقلي دون ترتب الثواب والعقاب هذا صواب والثاني خطأ وبعض قول الاشاعره صواب وهو ها أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع واما قوله منه لا ينصب بكون حسن ونقبيح هذا ليس ليس بصواب هذا هو الحق أنه ماذا أنه يفصل فيه أما ما يتعلق بالعقاب والثواب فقلنا هذا ما قبل الشرعي السبب قائم السبب قائم حينئذ الفعل الذي هو قبيح قد استحق قد ثابت قبل الشرعي فالسبب قائم والاستحقاق قائم وانما تخلف التعذيب لاي سبب لفوات الشرط وهو ماذا بعثه الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا قبل الشرع نسميه حسنا وقبيحا وأما العقاب هذا متوقف على على الشرع ولذلك قال ابن قيب فسبب العقاب قائم قبل البعث ولكن لا يلزم من وجود السبب العذاب حصوله حينئذ تحقق السبب وانتفى الحكم لا لانتفاء السبب انما لانتفاء الشرط اين الحكم مرتب على سبب وشرط تحقق السبب ولم يتحقق الشرط حينئذ نقول هذا القول هو هو الفاصل والقران من اوله الى اخره يدل على على ذلك واوردنا كلاما لي بن تيميه رحمه الله مطولا فيه الفتاوى في الجزء الثالث كما مر من حيث سرد الأدلة دل على ان بارز اللواء وكذلك له القيم المدارج ومفتاح دار السعاده أن الشرع سمى الفاحشه قبل النهي عنها فاحشة وسمها اثما وذنبا وبغيا وحرم محرمات كل ذلك لما استقر اولا انها فواحش وانها من الذنوب ثم بعد ذلك جاء النهي عنها فما نهى الله تعالى عنه انما نهى عن شيء قد استقر في في النفوس وبيننا أيضا أن الصواب اذا قلنا بأن العقل يدرك حسنه والقبحه انما المراد به على جهة الاجماع لا على جهه التفصيل وهذا كما بيننا بان الحسن قد يعبر عنه بالمصلحه والمنفعه والقبيح قد يعبر عنه بالمفسدة حينئذ الشرع يتبع المصالح من حيث الأمر بها وكذلك يتبع المفاسد من حيث النهي عنها فما كانت المصلحة فيه خالصه او راجحه امر به وما كانت المفسده فيه خالصه او راجح نهاه عنه لكن هذه المصالح قد تدرك على جهه الاجمال كالعدل وقد تدرك على جهه التفصيل الثاني نحتاج إلى الى الشرع دون الاول فيدرك العقل حسن العدل العقل أدرك حسن العدل والإنصاف والاحسان لكن كون هذا الفعل المعين عدلا هذا يحتاج الى ماذا إلى النص إلى الى الشرع وكذلك الشان في المصالح و والمفاسد لان المفسده الفعل قد يكون في ظاهره مصلحة لكنه في باطنه مفسده والعكس كذلك وقد يكون مصلحة في وقت دون وقت كذلك وقد يكون في حق زيد من الناس مصلحه وفي حق عمرو مفسده حينئذ ياتي الشرع بالامر بالأول والنهي عن عن الثاني واذا كان كذلك حينئذ عند التفصيل لابد من الرجوع لا إلى الشرع يعني معرفة الحسن على جهه التفصيل لابد من الرجوع الى الى الشرع وكذلك القبائح على جهة التفصيل لابد من الرجوع الى الى الشرع وأما على جهه العموم هذا الذي نثبته كما اثبته السلف ونص ابن تيميه على ان عامه السلف على ذلك عامه السلف على ذلك اذا رد ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيميه فيما تقرر سابقا النوع الثالث إلى النوع الاول والثاني وكذلك قلنا الملاءمه بمعنى المحبه والمنافره بمعنى البغض وإذا كان كذلك فالثالث متعلق بالبارج اللوعاله الذي هو الثواب والعقاب اذا لما رجع إلى الأول والأول عقلي والثاني عقلي حينئذ تعين أن يقال بان الحسن في الثالث انما هو من جهه العقل وكذلك القبح من جهه العقل اذا قال الطوفي وينما غلط المعتزله في هذا الباب من جهة أن غالب ما استحسنا أو استقبح في الشرع هو مستحسن أو مستقبح في العقل بالاعتبارين الأولين في الحسن والقبح وهما الملائمه والمنافرة والنقص والذم بمعنى أن الثالث راجع إلى الأول كل ما جاء الشرع باستحسانه فهو داخل في الملائمه والمنافره كل ما جاء الشرع باستحسانه فهو داخل في صفة الكمال وصفه النقصان كل ما جاء الشرع بتقبيحه فهو داخل في المنافرة وكذلك هو داخل في صفه النقصان اذا بينها تلازم ولذلك قال ابن قيم اذا اعطيت هذه الانواع الثلاثه حقوقها والتزمت لوازمها لارتفع الخلاف وليس ثم خلاف بين المعتزله والاشاعره قال مثاله أن انقاذ الغريق ونحوه اشتمل على امرين احدهما المناسبه العقلية كذلك العقل ها يدرك ان انقاذ الغريق انه حسن اذا في مناسبه ما مناسبه الثاني فالعقل يستقل بدركه والثاني ترتب الثواب عليه وهذا العقل لا لا يستقل بدركه على جهه الجزم وانما قد يجوز العقل بان ياتي الثواب او يترتب الثواب عليه اذا تجويز وجزم انقاذ الغريق هذا حسنا ادركه العقل واستقل به دون نظر الى الشرع فنحكم على الشيء على الوصف أو على القول أو على الفعل بانه حسن قبل ورود الشرع لكن إذا كان حسنا حينئذ العقل يجوز الثواب عليه هل يلزم الجواب لا اذا المعتزله قالوا بالجزم ولا وغير المعتزله قالوا ماذا قالوا بالجواز فهو محتمل لان يثاب عليه وقد يريد الشرع بذلك وقد لا لا يريد ولذلك قال الثاني ترتب الثواب عليه فالعقل لا يستقل بدركه جزما بل جوازا وهو محل النزاع وهو محل النزاع اذا هذه المساله كما ذكرنا ينبغي التأمل فيها وهي النظر فيما يتعلق بالشركه لان بعضا يرى أن الشرك إذا وقع لا يوصف صاحبه بكونه ماذا بكونه مشركا نقول هذا مخالف لما عليه اجماع واهل السنه والجماعه ان القبائح يوصف بها أصحابها ويسمى الزاني زانيا والسارق سارقا والفاحش بنفسها تسمى فاحشة وكل ما حرمه الله تعالى من الذنب والبغي والاثم يسمى ذنبا يسمى بغيا وسمى اثما لماذا ينص على الشرك دون غيره من المحرمات اقول طرد الباب على سنن واحد لما جاء الشرع بذمه حينئذ نقول هو قبل ذلك هو مذموم وينقته الله تعالى وهو قبيح حينئذ يسمى باسمه قال هو مسنكون وكذلك يترتب عليه ماذا يترتب عليه الاحكام في الدنيا والاخر على الصواب على على الصحيح بأن هذا الوصف الذي هو الشرك جاءت لدل الدال على أن كل ما وقع في الشرك الاكبر حينئذ تنزلت عليه الاحكام الشرعيه في الدنيا وفي الاخره واما القول بوجود اهل الفتره قلنا فيما سبق ان هذا لا وجود له البتة وانما هي خرافه انتشرت عند كثير من, من أهل العلم لا دليل عليها البتة يقول شيخ الاسلام لتيم رحمه الله تعالى فان قيل اذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها قد يقول قائل إذا قيل بأن ترتب العقاب انما هو بالشرع وقبل الشرع نحكم عليها بماذا بانها قبيحه اولى ما الفائده نصيبا بكون قبيحة ثم لا يترتب عليها عقاب فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها قيل بل فيه معنيان فيه معنيان احدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة يعني ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى نقول كونه قبيحا فيه فائده وهو أنه سبب للعقاب يعني قام السبب ورد السبب بقي ماذا بقي تحقق الشرط وهو الحجه فان جاءت الحجه حينئذ قام السبب وتحقق الشرط استحق ماذا العقوبه احدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجه قال تعالى وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها فلولا انقاذه لسقطوا ومن كان واقفا على الشفيل فهلك فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ما اذبانا وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك وأصحابها كانوا قريبين الى الهلاك والعذاب يعني مراده قيام السبب ولم يتحقق الشرط هذا الذيعناه رحمه الله تعالى ثاني انهم مذمومون منقصون معيبون أو كذلك فالذم والمدح لا يفتقر للشرع يعني يحصل قبله قبل الشرع اذا يذم وكذلك يبغض وكذلك يمقت وكذلك تنفر منه النفس طبيعه كذلك يوصف بصفه النقصان اذا هذه تحققت اولى وتحققت بقي ماذا بقي العذاب في الدنيا والاخره هذا منفي بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا واما قبل بعثه الرسل فهذا على خلاف كما ذكرناه سابقا اذا وحسن والقبح إذا ما قصد وصول الكمال او نفور الطبعي وضده عقلي وإلا والا شرع ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم فقبل الشرع لا حكمنا هذا أصل الذي قررناه سابقا الذي هو الحسن والقبح هذا يعتبر من الأصول عند عند أهل الكلام هذا الأصل فيه انه بحث كلامي يعني عقدي ولكن ذكر في هذا الموضع الذي هو أصول الفقل ترتب مسائل كثيره عليه كما مر معنا شيء منها وإذا ذكر الاصوليون هذا الاصل الذي هو التحسين والتقبيح العقليي إذا ذكروا هذا الاصل بنوا عليه مسالتين تذكر من جهه الاستطراد يعني لمحل لها هنا وانما تذكر استطرادا الاصل انها تذكر في باب المعتقد او ما يسمى بباب اصول الدين بعد تقرير هذا الاصل جرت عادة الاصوليين أن يذكروا بعده فرعين على طريق التنزل يعني مع المعتزله اتبعه النظم هنا تبعا للاصل الذي جمع الجوامع حينئذ على جهه التنزل بمعنى ماذا بمعنى أن التحسين والتقبيح الاصل فيه انه شرعي لكن لو سلمنا لكم عشره المعتزله أنه عقلي حينئذ انتهت هذه المساله التي هي شكر المنعم واجب أو لا واجب, أو واجب قطعا لكن هل هو واجب بالشرع أو بالعقل كذلك حكم الافعال قبل الشرع هل هي ثابته ام لا حينئذ على التنزلي بمعنى لو سلمنا معاشره المعتزله الخطاب لهم لو سلمنا بكون العقل حاكما هذه المسألة وجوب شكر المنعم شرعي لا, لا عقل على جهه التنزل كذلك حكم الافعال قبل الشرع لو سلمنا لكم أيها المعتزله بكون العقل حاكما ايند الى حكم قبل الشرع حتى مع التنزل بالتسليم بكون العقل يحكم في هذه المسائل وجوب شكر المنعم نقول هذا شرعي لعقلي ولو سلمنا بالأصل وكذلك قبل الشرع هل ثم حكم او لا ليس ثم حكم ولو قيل بكون العقل حاكما هذا الذي يعنيه الشاعر هنا في هذا الموضع بكونهم فرعين بكونهما فرعين على جهة التنزل مع مع الاعتزله يعني كاننا تنزلنا وسلمنا بان التحسين والتقبيح بمعنى المدح والذم عاجلا وبمعنى الثواب والعقاب اجلا لو سلمنا انه عقلي وجوب شكر المنعم شرعي وليس عقليا كذلك قبل الشرع لا حكم ولو قيل بانه عقلي هذا الذي عناه اذا ثم فرعان شكر المنعم والمساله الثانيه حكم الافعال قبل قبل الشرع قال اليك الهراسي بل هي نفس مسألة التحسين والتقبيح يعني ثم خلاف بينهما هل هل هاتان المسالتان شكر المنعم هل هي مغايره للتحسين والتقبيح العقلي أم انها عينها كذلك مساله حكم قبل الشرعي هل هي نفسها التحسين والتقبيح ام انها غيره المشهور ما هو المشهور انهما فرعان بمعنى انه ثم اصل وفرع اذا هذا التعصيل في باب القواعد الاصوليه عندما تقول وجوب الصلاه هذا ماذا هذا فرع والقاعده الاصليه ما هي مطلق الامر للوجوب هنا كذلك التحسين والتقبيح عقلي له فرع وهو ماذا وجوب شكر المنعب له فرعون وهو كونه لا حكم قبل قبل الشرع اذا هل هما فرعان بالفعل يسلم بذلك أم أنهما ليس فرعين بل تلك المسالتين هي عين الاصل ثم خلاف بين الاشاعره الأصليين والمتكلمين في هذا الموضع قال لك يا بل هي نفس مسألة الحسن والقبح لا فرقه بينهما لا فرقه بينهما اذ المراد بالشكر عندنا لدى عند الاشاعره امتثال الاوامر واجتناب النواهي امتثال الاوامر واجتناب النواهي عرفنا عند الأشاعرة أنه دليل الحسن ودليل القبح إذا أمر بالشيء دل على أنه ماذا على انه حسن قبل الامر لا يدل على حسنه كذلك إذا نهى عن الشيء دل على ماذا على قبحه قبل النهي ها لا يوصف بكونه قبيحا اذا بالامر حصل تنبيه على حسنه بالنهي حصل التنبيه على على قبحه حينئذ امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا شرعي عندهم أولا هذا شرعيا وهو بعينه ماذا التحسين والتقبيح لان امتثال الاوامر هو دليل ماذا دليل الحسن اذا هو بعينه التحسين واجتناب النواهي هو بعينه التقبيح اذا أين تاتي شكر المنعم بأنها ماذا بانها فرع فهي عينها ولذلك قال بل هي نفس مساله الحسن والقبح اذ المراد بالشكر عندنا امتثال الاوامر هذا هو التحسين وارتناب النواهي وهذا هو التقبيح وهذا شرعي وهذا شرعي اذا شكر المنعم وجوبه يكون بالشرعي لا بالعقل كما قال الناظر وعندهم عند المعتزله ارتكاب المستحسنات واجتناب المستقبحات قال ولكن أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين يعني عند المعتزله تحسين وتقبيح ارتكاب المستحسنات يعني ما دل العقل على أنه حسن ففعله وكذلك اجتناب المستقبحات ما دل العقل على قبحه فاجتنبه هذا هو الشكر هذا هو الشكر وهو عين التحسين والتقبيح عند المعتزله وهو عقلي اذا وجوب شكر المنعم عقلي تفرع على هذا الناص لكن إذا جئل هو عين اين لا يسمى بماذا بالتفريع انما يقال هو هو اصل وحينئذ فلا يحصل استعمال لفظ الفرع فيها ولا لفظ التنزلي وانما يقال مساله وجوب كما قال الجويني في البرهان مسألة وجوب شكر المنعم شرعي ام عقلي مساله لا حكم قبل الشرعي ولا يعبر بالفرع ولا يعبر به بالتنزل لكن كما قلت لكم سابقا أن الخطا المشهور هو الذي يعتمد عند كثير من أرباب الفنون قال في بالبحر المحيط إن الأصحاب جعلوا مساله شكر المنعم والافعال مفرعة على التحسين والتقبيح وليس بجيد ليس بجيد يعني التفريع أما الأول شكر المنعم فلان الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن اجتناب القبيح وهذا هو التقبيح و ارتكاب الحسن يعني اجتناب الذي هو الترك وارتكاب بمعنى الفعل وهو عين مسألة التحسين والتقبيح فكيف يقال انها فرعها ولذلك اشار ابن برهان في الأوسط فقال هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح ولا نقول هي فرعها اذ لا بد وان يتخيل بين الفرع والاصل نوع مناسبه لا بد يكون ثم مناسبة بين الفرع والاصل وهي هي هي هي بمعنى ماذا أن العاصل هو ما سمي فرعا والعاص والفرع هو هو ما سمي عاصلا بيانه ان نقول معاشر المعتزله إن عليتم بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر لله فقد ارتكبتم محالا يعني هذا تنزل معه او محاوره مع المعتزله ان عليتم بالشكر شكرا المنعم هذا اما ان يكون ماذا قوله الحمد لله والشكر لله هذا اللفظ هل العقل يدل على وجوب كلمة هذا محال إن عنيتم بالشكر قولنا ماذا قول القائد الحمد لله هذا اللفظ الحمد لله هذا شكر والشكر لله هذا شكر فقد ارتكبتم محالا اذ العقل لا يهتدي لايجاب كلمة العقل لا يهتدي إلى ايجاب كلمة ولذلك قلنا التحسين والتقبيح على جهة الاجمال واما على جهه التفصيل هذا يحتاج إلى الى الشرع وهذا مما يقر به المعتزله يعني فيما لم تجب فيه المصلحه وتجب فيه المفسدة حينئذ نكون دائرا بين الأمرين هذا يفتقر الى الى شرع قال اذا العقل لا يهتدي لايجاب كلمه وإن عنيتم بالشكر معرفه الله فبعطل أيضا لان المعرفة اصل والشكر فرع عنه عن المعرفه لانه اذا شكر الله تعالى نقول شكر المنعم شكر المنعم اذا شكر المنعم مضاف ومضاف اليه هذا التركيب يقتضي ماذا أن احدهما أسبق من الآخر الاخر كذلك ايهما أسبق المعرفة يعني ربه ثم يشكره يعرف المنعم أولا ثم يشكره اذا المعرفة اصل والشكر فرع وليس الشكر هو عين المعرفه خلاف الرازي قال بان المعرفه والشكر مترادفان والصواب أن المعرفة اصل والشكر فرع اذا يتعذر أن يراد بالشكر شكر المنعم الذي ادعت المعتزله وجوبه عقلا سياتي تفصيله من حيث الصواب وإذا فسر به كونه كلمة الحمد لله والشكر لله قل هذا باطل لأن العقل لا يهتدي الى ايجاب كلمه ثم الامر الثاني أن يقال ماذا إن اردتم به معرفة الله تعالى فهذا باطل لماذا لان الشكر ليس هو عين المعرفة بل هو فرع عنها لأن الشكر يستدعي تقديم معرفه وهو كذلك ولهذا قيل أعرف الله أشكر يعني الذي يعرف ربه ويكون أعرف به يكون اكثر شكرا من من غيره فإن قالوا عنينا بوجوبه عقلا ما عنيتم انتم بوجوبه سماعا قلنا نحن نعلم بوجوب شكر المنعم سمعا امتثال اوامره والانتهاء عن نواهيه وهذا هو عين التحسين والتقبيح فرجعت المساله إلى التحسين والتقبيح اذا ثلاثه نزولات معتزله في هذا المقام هل عنيتم اللفظه هل عنيتم المعرفة؟ هل عنيتم الامتثال والترك إن عنيتم اللفظ الذي الحمد لله والشكر لله فهو باطل لان العقل لا يهتدي الى ايجاب كلمه ان عنيتم بشكر المنعم أنه المعرفة فهو باطل لماذا لان الشكر هنا فرع عن عن المعرفه ليست هي عينها ان عنيتم امتثال الاوامر واجتناب النواهي فهو عين ماذا عين التحسين والتقبيح هذا الذي عناه هذا جيد فان قالوا عنينا بوجوبه عقلا معنيتم انتم بوجوبه سماعا قلنا نحن نعني بوجوب شكر المنعم سماعا امتثال اوامره والانتهاء عن نواهيه قالوا فنحن أيضا نريد بذلك يعني الشكر الاتيان بمستحسنات العقول والامتناع عن مستقبحاتها وهذا هو التحسين والتقبيح العقليين فقد تبين بهذا التفسير أن هذه هي عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذى وكلام لي الزركشي فبطلان مذهبه مذهبهم هنا معلوم من تلك يعني ما قيل في التحسين والتقبيح العقلي بالنسبه للاشاعره لانهم يبطلونه ماذا من جهتين من جهة الوصف بكونه حسنا او قبيحا وقلنا هذا الصواب ليس بباطل يعني ما رد به مردود عليه الاشاعره رد على المعتزله والصواب هنا مع مع المعتزله باقي ماذا ها العقاب والثواب حينئذ ردوا عليهم بذلك والصواب مع مع الاشاعره فيه بذلك اذا الادله هناك هي الأدلة هنا لان المساله هي بعينها ولذلك قال فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك الا ان العلماء افرد هذه من تلك الجمله لعبارات الرشيقه تختص بها ومعان موفقة نذكرها يظهر منها سقوط كلامهم فيها اذا أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه المسألة هي بعينها السابقة فما قيل هناك يقال هنا فما هناك يقال هنا ويترتب عليه ماذا كذلك الصواب قلنا الصواب هناك الحسن والقبح عقلي هنا كذلك صواب الشكر المنعم على الصحيح الذي هو الحق انه واجب من جهه الشرع هذا متفق عليه يعني جاءت الادله أن انشكر لي اشكره هذا كله يدل على الوجوب لانه مطلق امر حينئذ يفيد الوجوب هذا محل وفاق لم يخالف لا معتزله ولا غيرهم اما من حيث ماذا من حيث دلاله العقل نقول الصواب أنه واجب بالشرع وواجب بالعقل وواجب كذلك بالفطره واجب به بالفطره كما فصلنا في المساله السابعه ومثل المعرفه كما سيات انها فرع عن شكر المنعم أن المعرفة ثابتة كذلك وجوبه يعني معرفة الله تعالى ثابته بوجوب عقلي ووجوب شرعي ووجوب باعتبار الفطره فالادله ثلاثة كما هو شان في شكر المنعم قال في سلاسل الذهب هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين هذا هو المشهور اعني أنها فرعها وخالف في ذلك ليكن الراسي في تعليقه بالاصول بالبرهان في, في كتاب الاوسط أورد كلام فيما فيما سبق وقال هي عين وليست فرعها لان الفرع قد يوجد بينه وبين اصله مغايره ولا مغايره هنا اين المغايره الشكر هو امتثال الاوامر اجتناب النواهي التحسين والتقبيح المراد به امتثال الاوامر واجتناب النواهي علما مر تفصيلهم لانه إن اراد بالشكر قولا الحمد لله والشكر لله فهو محال فالعقل لا يهتدي الى ايجاب حكم يعني حكم كلمة وان اراد به معرفة الله انها تجب عقلا فهو باطل انهم يرون ان معرفه الله لا تجب بالعقل وهذا باطل يعني قولهم النفي باطل والصواب انها تجب بالعقل كما انها تجب بالشرع فدلالة العقل على وحدانية الباري جل وعلا واجبه فوهدانيه الله تعالى ولا اله الا الله والتوحيد بانواعه الثلاثه هذا مما دل على وجوبه العقل والنقل الذي هو الشرع وكذلك الفطره وهذا محل اتفاق عند اهل السنه والجماعه اما ايقاع التنافي بين دلالة الفطره ودلاله الشرع أو العقل ودلاله الشرع هذا لا يعرف الا عند المتكلمين ممن جاء بعد ابو الحسن الاشاعره ومن بعده لأن أكثر اكثر الاشاعره متبعوا به ابن الحسن اذا لان الشكر نعم وان يراد به معرفة الله وانها تجب عقلا فهو باطل لان الشكر يستدعي تقدم المعرفه ولان المعرفه واجبه كشكر الانسان عليها كل منهما شرعي عند عند الاشاعره وجوب شكر المنعم هذا شرعي عند الاشاعره وأما قبل الشرعي هذا لا يوصف بكونه واجب عقليا كذلك معرفه الله تعالى واجبة عند الاشاعره وجوبا شرعيا وأما قبل الشرعي فلا توصف بكونه واجبا ولا ولا غيره بل لا توصف بكونه حسنا ولا قبيحا وهذا باطل لأن الفطره تدل على على ذلك وقد دل على ذلك القران نعم قال هنا ولان المعرفه واجبه كشكر الانسان عليها فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر فاين المراد بالشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه والمراد به عندنا اتباع اوامر الشرع والانزجار عن نواهيه وهذه المساله هي المساله السابقه اذا ذكر الصيوط رحمه الله تعالى في قوله بالشكر انا بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حاتم وقبل الشرع لا حكمهني هاتان مسالتان مفرعتان على قول اكثرين على مساله التحسين والتقبيح العقليين وهي هي على التحقيق لأن الشكر هو عين الحسن والقبح بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم شكر المنعم هذا مبتدا حتم خبره حتم بالشرع يعني لا بالعقل اذا بالشرع متعلق بقول حتم هذه المساله يذكرها المشائخ على التسليم جدلا بالحسن والقبح العقليين مع انه اذا بطل هذا الاصل لم يجب شكر المنعم عقلا لانه فرد من أفراد ذلك الاصل قلنا بالفرعية قلنا عينه ولا اشكالا والمنعم من هو الله عز وجل المنعم هو الله عز وجل قال في البحر شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر آلاءه واحسانه حسن قطعا بضرورة العقل حسن قطعا بضرورة العقل وعرفنا ان الزركشي يخالف يخالف مذهبه كثيرا بما انه اذا تبين له الحق في هذه المسائل راجعه الا هذا يباين ما عليه الاشاعره أنه حسن قطعا قبل الشرع هم لا يرزم بكون حسن إلا بماذا إلا إذا جاء الشرع بالأمر به الحين قول هذا فاصل فيه ماذا اصول الاشاعره والمتكلمين شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر بذكرائه واحسانه حسن قطعا يعني جزما مقطوع به بضرورة العقل يعني ليس مما أو مما دل عليه العقل ضروره لا بالنظر لان الإجاب عند المعتزله وكذلك الأشاعرة الإجاب العقلي قد يكون بالضرورة وقد يكون بماذا بالنظر يعني بالاستدلال يستدل ثم بعد ذلك يصل الى, إلى الايجاب لا يرزم اولا بالإجاب لكن يستدل كقول ماذا في معرفة الله تعالى هل هي واجبه ضروره أو استدلالا المشروع انه الاستدلال يعني ينظر في الكون يشك اولا ثم يقصد الى النظر ثم ينظر ثم يتوصل الى ان هذا الكون له خالق قبل ذلك ليس عنده ايمان بان الكون هذا له له خالق اذا هذا هذه المعرفه جاءت من جهه ماذا من جهه الاستدلال لا ضرورة اما الذي يكون ضرورة هو الذي يعبر عنه بالعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه البت قال المحلي بمعنى شكر المنعم هو الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق والصحه وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها الذي اسداها أو باللسان بأن يتحدث بها أو غيره غير اللسان الذي هو جوارح الاركان كان يخضع له تعالى وقال في التبخير شكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما انعم الله به على العبد من القوى والاعضاء الظاهرة والباطنه ما خلقه الله تعالى لاجري كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليستدل على صانعها وكذا السمع وغيره ذا كلامه رحمه الله تعالى فاول نعم الله هو خلق الانسان حييا لنفعه لا لمضرته وكل منعم وجب أن يستحق الشكر على نعمه لما كان قصده الاحسان فالشكر اعتراف بنعمه المنعم وهو شكر باللسان وبالقلب و وبالفعل يعني تحقق فيه المعاني المشهورة عند اهل اللغه افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه اذا شكر بالاعتقاد وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان وشكر نصف الإيمان كما هو معلوم اذا دخلت الاعمال اعمال الجوارح في مسمى الايماني في مسمى الايمان اذا شكر القلب وهو اعتقاد بأن الله تعالى ولي النعم والذي أسداها هذا بقلبي كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله فيعتقد أن الذي اسداها هو الله جل وعلا وشكر اللسان اظهار النعمه والتحدث بها باللسان والثناي على مزديها وأما بنعمه ربك فحدث فحد هذا امر والامر اقتضي الوجوه وشكر العمل وهو اداب النفس بالطاعه يعني ملازمه النفس بما الطاعه اعمال اله داوود اه شكرا اذا الشكر بهذه المعاني كلها هل هو واجب هو واجب لا شك من جهه الشرع واجب لكن هل هو كذلك واجب بالعقل قبل الشرع أم لا هذا الذي وقع فيه النزاع بين المعتزله والاشاعره والصواب انه واجب بالعقل كما انه واجب بالشرع واجب بالعقل كما انه واجب بالشرع وبتفسير الشكر بهذا المعنى ثبت أنه ليس هو عين المعرفة إذا قلنا شكر بالقلب وهو اعتراف بأن النعمه من الله تعالى هو الذي اسداها وليها وشكر باللسان وهو الثناء على المزدي والتحدث بذلك ثم العمل يكون بالطاعه اعملوا لداود شكرا اذا هذا ليس هو معرفة الله تعالى معرفة الله شيء آخر وهو الإقرار بالقلب بوجوده جل وعلا وانه المستحق للربوبيه والالوهيه والاتصاف بصفات الكمال على جهه الاجمال ثم الشرع جاء بالتفصيل اذا المعرفة غير غير الشكر وان كان قد يقال بانه ماذا بأنه داخل فيها يعني الشكر فرع للمعرفه وذلك يستدعي أن المعرفة تكون اسبقا عن عن الشكر لانه يقال شكر المنعم فعرف المنعم اولا وهو ربه جل وعلا ثم بعد ذلك شكره فظهر بذلك أن شكر المنعم هنا ليس هو مجرد معرفه وجود الله تعالى بل قدر زائد على ذلك وهم يعبرون معرفه الله تعالى وجود الله تعالى هذا الغاية عندهم أن هذا الكون له رب فقط اما الاشياء الاخرى هذه لا تعرف الا عند اهل السنه والجماعه اذا علمت ذلك حينئذ جاء الخلاف في بين المعتزله والاشاعره فمن قال بأن الحاكم هو الله جل وعلا دون ما سواه كما مر معنا والاحق ان ليس لغير الله حكم ابدا من تقرر عنده ذلك حينئذ اوجب ان يقول بأن شكر المنعم واجب من جهة الشرع لانه لا حاكم الا الله إذا كان لا حاكم الا الله حينئذ اذا ادعيت بان الحكم منحصر في الباري جل وعلا فإثبات وجوب شكر المنعم إنما يكون من جهه الحاكم الحق وهو, وهو الله تعالى على القول الثاني المنسوب للمعتزله بان المعتزله حكمت العقله حينئذ وجوب شكر المنعم يكون من جهه العقل قبل ورود الشرعي اذا تقابلا فمن قال بالاول وهو مذهب الشافعية ومذهب الأكثر من أن الحاكم هو الله وان العقل يعني يترتب عليه أن العقل لا يحاسب ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم قال وجب شكره شرعا وجب شكره شرعا اما قبل الشرعي فلا ومن قال بالثاني بانه عقلي ومذهب المعتزله وغيرهم قال وجب شكره عقلا وجب شكره عقلا اذا هذا متفرع إذا اخذنا بما اشتهر انه فرع هذا متفرع الخلاف هنا في الاصل الذي والتحسين والتقبيح العقلي التحسين والتقبيح العقلي العقل الذي هو النوع الثالث المدح والذم والثواب العقام هذا مبناه على العقل هل يحكم أو لا يحكم هل يحسن ويقبح أو لا يحسن ولا يقبح هل يوجب يحرم أم لا يوجب ولا يحرم من قال بانه يحسن ويقبح حينئذ قال وجوب شكر المنعم ثبت بالعقل ومن قال لا نفى ونحن عرفنا فيما مر أنه يحسن ويقبح كذلك بانه يكون طريقا للتحسين والتقبيه لذلك على أن وجوب شكر للمنعم يكون بالعقل كما يكون بالشرع فيجتمعان قال المجد في المسودة شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا وقول اهل الاثر والاشعاليه وقالت المعتزله يجب عقلا يعني ليس ثم إلا قولان فقط هنا اما واجب شرعا واما واجب واجب عقلا والصواب انه يجتمعان قد نسب بعضهم ذلك للاشاعيه أنه واجب بالشرع والعقل معا فتم قول ثالث في الغالب انه لا يذكر عند ارباب الاصول يعني يذكر التقابل بين الشرع والعقل وام الوسط أنه يجمع بينهما هذا لا يذكر الا قليلا قال ابو الخطاب لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن ايجابه كيف لا يهتدي العقل إلى شكره هذا باطن هذا بل العقل يستدل على على البارجه لو علا وعلى انه متصف بصفات الكمال دل لو وعلى وحدانيته وعلى أنه هو هو الذي يستحق العباده دون ما سوا ولذلك خاطب الله تعالى المشركين بما يثير عقولهم ولذلك أفلا تتقون أفلا تتذكرون أفلا تعقلون زيد العلماء على ماذا على ان المعرفه قد تكون بالعقل وتكون بالتفكر وتكون بالتدبر هذا غير الشرعي دل ذلك على أن المعرفه تكون بالشرع اذا لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن ان اجامي هذا القول باطل لا يسلم له وفرضها ابن الحاجب البيضاوي وغيرهم على سبيل التنزل اي لا يجب عقلا يعني شكر المنعم ولو قلنا العقل العقل حاكم لو قلنا العقل حاكم لا يجب شكر المنعم عقلا هذا من باب التنزل وهو قول الاشاعره حكاه العضل لانه لما بطل حكم العقل مطلقا في التحسين والتقبيح السابق كان شكر المنعم غير واجب عقلا لكن ذكروا هذه المسألة على التنزلي أي ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم لكن لا يستقيم حكمه في هذه المساله وذلك ثم دليل عقلي وثم دليل شرعي اما الدليل الشرعي فليس عندهم للآيات الايات على نفي التعذيب الآيات السابقه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لماذا لأنه لو ثبت انه واجب قبل الشرعي لعذب تاركه وهو لا يعذب صحيح وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا إذا كان قبل الرساله قبل البعث واجبا اذا لم يشكر ترك واجبا يعذب او لا يعذب قالوا الاصل انه يعذب والايه دلت على أنه لا يعذب اذا دل نفي التعذيب على أنه ليس واجبا اذا لو كان واجبا لعذب اذا هذا من جهه الشرعي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما من جهه الدليل العقلي فاشتهر عندهم صياغه البيضاوي والاسنوي وغيره حيث قال وذلك لانه لو وجب لوجب لو لفائده يعني لو كان شكر المنعم واجبا بالعقد لابد له من فائده لابد له من مصلحه يعني عبرون عن الفائده عن المصلحه بالفائده والمنفعه يعني لابد من مصلحه هذه المصلحة اما انها تعود إلى الشاكر وإما انها تعود الى المشكور اما الى الله واما للعبد ولذلك قال وذلك لانه لو وجب يعني شكر المنعم لو وجب بالعقل لو وجب لفائده يعني لمصلحه ومنفعه اما للعبد واما لله يعني اين هذه المصلحه راجعه اما للمشكور وهو الله عز وجل وإما للعبد الذي هو الشاكر وكلاهما منتفن يعني ليس فيه مصلحه ليس فيه ليس فيه منفعه ولا مصلحه لا للمشكور هو البارئ جل وعلا ولا لي العبد اما انتفاء الثانيه يعني قول الفائده والمصلحه لله تعالى فلكونه تعالى متعاليا عن الفائدة عن المصلحه وهذا مبني على ماذا مبني على نفي التعليل عن افعال البارئ جل وعلا لانه يفعل الشيء يوجبه ثم لا تعود عليه مصلحه ومر معنى ان الصواب ان افعاله جل وعلا واوامره ها مستميلة على حكم من علمها من علمها وجهلها من من جهلها ثم هذه المصالح بعضها تعود إلى العبد وبعضها يعود إلى البارئ جل وعلا وهذا ليس بصفة نقص ولذلك عرفنا أن من الحكمة ما هو مطلوب لنفسه ومنه ما هو مطلوب له لغيره وعرفنا ان المطلوب لغيره بان يوجد كابليس مثلا ثم بعد ذلك توجد المعاصي والشرك فتظهر آثار أسماء البارئ جل وعلا كذلك فتقع لو لم يكن إلا ايمان حينئذ الكافر كيف يتوب ما عندنا توبه ما عندنا يعفو عمن عن يرحم من كل الناس ناجون كل الناس في في الجنه ليس ثم نار اذا كيف يظهر جبروت الباري جل وعلا كيف يظهر كبرياؤه كيف يظهر رحمته تظهر رحمته عفه هذا كل انما يحتاج الى ماذا إلى أن يكون في الوجود ما هو شر ما هو كفر ما هو ظلم ما هو معصية بحيث يتلبس بها بعض الناس ثم يتوب على من يشاء فيهدي ويضل من من يشاء فالاضلال والهداية اصلا إذا لم يكن ثم فريقان فريقهم في الجنه وفريقهم السعيد اذا لم يكن كذلك كيف تظهر الهدايه والاضلال اذا هذه مصلحه او لا ما اصل تعود الى الباري جل وعلا هل هذا نقص الجواب لا ليس بنقص لكن بعقولهم الفاسده تصور وتوهم هذا من النقائص فحنيني لا بد من تنزيه البال جل وعلا وقالوا يفعل هكذا لا لسببه وهذا يتنزع عنه الإنسان البشر انت لو قيل لك جئت الان هكذا خرجت من البيت ولا تدري هل تتصور هذا انسان يشغل السياره ويمشي اين تذهب ما ادري ممكن هذا لا يمكن لو لو حصل قال هذا عنده خلل عنده عنده خلل يمكن الانسان يذهب وياتي يقطع ويحجز ويسافر اين تذهب لا ادري قل هذا عبث اعتبر ينزه عنه كمل المخلوقين الله تعالى من باب اولى واحرب لقياس الاولوي اذا انتفاء الثانيه كون الفائدة تعود الى البارئ لو علا بنوه على الاصل المطرد عند الاشاعره نفي الحكم والتعليم فلكونه تعالى متعاليا يعني متكبرا وهو كامل جل وعلا عن الفائدة وام انتفاء الاولى كونه للعبد ليس له مصلحه ليس له مصلحه فلانه تلك الفائده اما في الدنيا وإما في الاخره اما في الدنيا وإما في الاخره يعني إذا شكر لا بد من مصلحه تعود اليه والان المساله متصوره قبل الشرعي قبل الشرعي اذا في الدنيا ليس فيه لا اتعاب النفس لانه ليس بواجب ولا يصفكونه مندوبا ولا واجبا ولا محرما ولا مكروها اذا هل هذا الفعل يقربك إلى البارئ جل وعلاه الجواب لا اذا ليس فيه الا اتعاب النفس فليس في فائده وأما باعتبار الاخره قالوا العقل لا يدل على الاخره حين اذا انتفت الفائده في الدنيا وانفتت الفائدة فيه في الاخره فاذا كان كذلك قالوا لا يجب عقلا لان العقل دل على أنه إما ان تكون مصلحه للمشكور وهذه منتفيه وإما ان تكون مصلحه للشاكر إما في الدنيا وهذا اتعاب نفس وإما في الآخرة فليس له اطلاع على الاخره اذا بطل القول ب وجوب شكري المنعم هذا كما ترون بناء على عقول من فاسده في ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا قال واما انتفاء الاولى كونها للعبد فلان تلك الفائدة اما في الدنيا فلا يتصور ذلك لا يتصور ذلك ان في الدنيا لماذا اذ من تلك الافعال التي تتضمن شكر المنعم واجبات ومحرمات ومعلوم أن الشكر هو امتثال واجتناب امتثال الواجبات واجتناب المحرمات ولا شك أنها مشاق وتكاليف لا حظى للنفس فيها لانه ليس هنا ثواب ولا عقاب فيفعل هذه التكاليف ولا يطمع في أن يثاب إذا ما الفائده فيها إلا المشقه ولا حظ له البت وأما في الاخره فلا يمكن ذلك أيضا لأن أمر الاخره غيب لا اطلاع على عليه حتى يحكم العقل فيه هذا الدليل العقلي في ماذا في كون الشكر المنعم بالشرع لا لا بالعقل اذا الدليل العقلي قسم الشكر هنا بالاعتبارين باعتبار الشاكر وباعتبار المشكور المشكور لا فائده ولا مصلحه له من هذا الفعل وأما الشاكر إما في الدنيا واما في الاخره وكلاهما منتفع اذا أين الوجوب لا وجود بها رجعوا الى الأصل. قال الشيخ الاسلام لتميه رحمه الله تعالى لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعله بلا داع يعني بلا حكمه يعني اذا نفيتم انتم المعتزله او اللاشاعره ليس المعتزله إذا نفيتم التحسين والتقبيح العقلي إذا نفيتم هذا هل يدل على أن الفاعل المختار او الله عز وجل يفعله بلا داع هل يدل على سلب الحكمه عن افعال الباري جل وعلا هل يقتضي ذلك لا يقتضي ليس فيه دليل فهذه مساله وهي التحسين والتقبيح العقلي نفيتموها ولكم ادلتكم لكن كون الباري جل وعلا يفعل الشيء بلا داع بلا حكمه ليس بينهما تلازم ليس بينهما تلازم هذه مسألة وهذه مسألة اخرى الربط بينهما هذا خلل فلما نفوا التحسين والتقبيح العقليين قالوا إذا فعل الرب جل وعلا شيئا ما اذا لا يكون لحكمه وانما يكون هكذا فعله دون ان يترتب عليه ولذلك يقولون انه تعالى عن الاغراض ونحوها قال لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على ان الفاعل المختار يفعله بلا داع يعني بلا حكمه كما أنه لا دليل لمن أثبته يعني بكونه بحكمة على أنه يفعل بداء لا يعود إلى غيره يعني ثم ما يتعلق به جل وعلا وهو فاعل مختار يفعل الشيء ثم يترتب عليه مصلحه اما مصلحه راجعه اليه واما مصلحه راجعه الى العبد وكلاهما ثابت في حقه جل وعلا ولهذا لما عاد معناه إلى هذا اثبته طائفه في فعل العبد لا فعل الله يعني ثم مصلحه ترجع للعبد دون الباري جل وعلا واختاره صاحب المحصول في آخر عمره وهذا مبني على أن مشيئة شاءت الله هي هل هي محبته او لا اذا التحسين والتقبيح العقل إذا نفي هل يلزم منه نفي الحكم والتعليل عن افعال بارئه لو على الجواب لا بعضهم سوى بينهما فنفى الحسن والتقبيح العقليين ثم قال إذا شكر الشاكر حنيذ لا يرجع الى الى البارجه الاعلام ما العلاقه بينهما لا علاقه بينهما البتة فلا دليل لهذه المساله اذا شكر المنعم واجب بالعقل عند المعتزله واجب بالشرع عند الاشاعره والصواب الجمع بينهما أنه واجب بالعقل وواجب بالشرع بل والفطره تدل على على ذلك والشرع لا لا يسلب العقل ادراكه الشرع لا يسلب العقل ادراكه فالعقل يستفاد منه للسن والنظر والحكم على الاشياء بما أذن له من جهات من جهتي الشرع وهذا بناء على ماذا على أنه يمكن أن يوجد قبل الشرع ما لا يكون فيه شرع يعني إن خلى زمن عن شرع وصاب انه لا يخل زمن عن شر اول من خلق الله تعالى من ادم عليه وهو نبي امره اولى امر ونهى اسكن لا, تق... لا تقرب اذا امره ونهى هذا هو الشرع هل هناك شرع اخر غير الاوامر والنواهي اذا قبل ادم بعض فرض المساله قبل ادم لا ما... ما ادري ما صورته هذه قبل ادم ادم اول اول ما خلق الله تعالى خلقه بيديه هل قبل ادم شيء ها هل قبل ادم مخلوق هل قبل ادم مخلوق لا كيف من البشر من البشر لا اما مخلوق على جهه العموم قال الملائكه الجن ونحو ذلك هذه المساله شكر المنعميه يتفرع عنها مسالتان والبحث فيهما عقدي مسألة الأولى معرفة الله تعالى هل هي شرعية ام عقديه المساله الثانيه مساله الاراده والمشيئه هل هي مرادفه للمحبه ام لا واشرنا فيما سبق الى هذين الامرين قال في التهذيب يتعلق بها مسالتان الأولى معرفة الله تعالى وجو تعلق بها أنه لا يتصور الشكر الا ممن يعرفه سبحانه لابد بد من ارتباط ما العلاقه اذا شكر المنعم إذا المنعم اولا فإذا وجب وإذا وجب شكر المنعم فإذا وجب الشكر حينئذ وجب معرفه المنعم أولا ثم ترابط بينهما احدما عصران آخر فرع ومذهب أحمد واصحابه واهل الاثر وحكي عن الاشاعره انها وجبت شرعا لماذا لانه قبل الشرع لا حكم للعقل اما عقل اما شرع فحينئذ قبل الشرع لا حكم للعقل اذا نقول ماذا لا تجب إلا؟ الا شرعا وهذا كما ذكرنا قول ضعيف صواب انها وجبت شرعا وعقلا ومذهب احمد واصحابه واهل الاثر وحقي عن الاشعريه انها وجبت شرعا وجبت شرعا فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل قال القاضي ابو يعلى معرفه الله تعالى لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدليل يعني إثباتها بالدليل العقل يمكن إثباتها بالدليل العقلي وهو مع ذلك لا تجب الا من جهه الشرع وقال هذا المذهب يعني مذهب الحنابلة لكن هذا لا ينسن امام احمد هذا المذهب عند المتاخرين يسمى المذهب الاصلاحي اما المذهب الشخصي للامام احمد أرفع من من ذلك قال وتعلق بكلام الامام أحمد إن معرفة الله كسبية كسبية يعني بمعنى ماذا انها تكتسب ومعلوم أن الكسب قد يكون طريقا للعقل اليس بلازم أن يكون الكسب ماذا أن يكون شرعيا يعني نقليا كسبي قد يكون ماذا قد يكون من جهه العقل ولذلك النظر النظر هو ماذا هو العلم الكسبي والنظر العلم النظري العلم النظري والعلم الضروري النظر هو الذي يكون بالنظر والاستدلال هو الذي يسمى كسبيا اذا لا كان فيه وهذا يكون طريقه العقل كما يكون طريقه الشرع كذلك وان جماعه من اصحابنا وغيرهم قالوا تقع ضرورة ولا يتوصل إليها بادله العقل وهذا باطل مالي الصواب انه يتوصل اليها بدليل العقل والنظر في السماوات والنظر في الاراضين والنظر في الاشجار والجبال كل ذلك يدل على ماذا على وجود الباري جل وعلا وهم قصروا المعرفة بوجوده جل وعلا اذا العقل يدل ضرورة على ماذا على وجود الباري جل وعلا فمعرفته معلومة ب بالعقل قبل قبل الشرع إن خلا زمن عن عن شرع وقطع المجد بوجوبه شرع وقال عندنا وعند أهل الاثر وذكروا جماعه الأشعرية الاشعريه ان اصحابهم قال في نهايه المبتدئين تجب معرفه الله تعالى بالنظر شرعا في الوجود والموجود على كل مكلف قادر والمراد معرفه وجود ذاته بصفات الكمال مما لم يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحاله ذلك عقلا عند الاكثرين ما عند الجميع يعني اهل العقل يتوصل إلى ادراك حقيقة ذات البارئ جل وعلا هل يتوصل العقل إلى ادراك حقيقة الباري جل وعلا ذات الجواب لا اذا هذا محال هذا ممتنع عند عند الجميع لا اشكال فيه قال ابو الفرج الشيرازي قال اهل السنه جميعا وجبت معرفه الباري بالشرع دون العقل وقالت المعتزله وجبت بالعقل دون الشرع وقالت الاشعريه بالعقل والشرع نسبة للاشعريه في نظر لكنه قول ثالث نستفيد منه أن ان الاقوال ثلاثه والقول الثالث هو الصواب ويزاد عليه الفطرة كذلك يزاد عليه الفطره قال القاضي ابو يعلى في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا وانما تجب بالشرع وهو بعثه الرسل بناء على انها لو وجبت قبل الشرع ف تاركها ياثم ويعاقب ودل النص على نفي التعذيب اذن لا لا تجب قبل الشرع وهذا استدلال ضعيف واحتج ايضا بقول أحمد ليس في السنه قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول وانما هو الاتباع وهذا بعيد لان نظر الامام احمد هنا وكلامه في الفروع لا في الأصول الذي هو اصل الاصول الذي هو معرفه الباري جل وعلا قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرساله يعني قول امام احمد ليس في سنه قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول لا تدرك بالعقول في السنه يعني التفاصيل وعرفنا ان تفاصيل الشرع هذه لا يتوصل اليها بالعقول كذلك فقول الامام احمد مراده هنا ماذا ليس المراد به النعرفة انما المراد به الفروع التي هي تكون في مقام التحليل والتحريم ولذلك قال شيخ الإسلام ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرساله وهو كذلك وإنما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا المعتزله وهو كذلك وقال ابو الخطاب إن صحت هذه الرواية فالمراد بها الاحكام الشرعيه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها وهو كذلك يعني المسائل الفرعيه وليس المراد بها الأصول فقوله رحمه الله تعالى ولا تدرك بالعقول لا ينفي ان بعض الأصول دل عليه العقل ولذلك البعث عند اهل السنه والجماعه يثبت بالعقل وبالنقل فذلك يعني كون الانسان ينظر في هذا الكون ويخلق ويوجد يظلم وينتهك إلى اخره وهذا يحسن ويموت على احسانه وهذا يظلم ويموت على ظلمه ثم يبعثون أو لا يبعثون ولا يكون ثم حساب العقل يمنع ذلك ودل ذلك على أن أصول المعتقد منها لاقول لا الجميع منها ما يدل العقل عليه على وجوبه واما التفاصيل هذه لابد من من الشرع فقال ابو الخطاب على هذا يخرج وجوب معرفه الله تعالى هل هي واجبه بالشرع حتى لو لم ترد لم يلزم او لم يلزم احدا ان يؤمن بالله ولا يعترف بوحدانيته وبوجوب شكره املا انظر ما الذي ينبني عليه إذا لم تجب ش... إذا لم تجب بالعقل لم يجب على أحد أن يؤمن بالله ولذلك بعضهم صرح قال التثليث لا يكون ممنوعا لا يكون محرما لماذا لان ليس له حكم والعقل ليس بحاكم وهذا من أفسد ما, ما يكون فمن قال تجب بالشرع يقول لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد الشرع ومقال بالأول عن العقل قال يجب على كل حال الايمان بالله والشكر له جل وعلا وقالت المعتزله تجب معرفه الله بالعقل نقله الشيرازي عنه في التبصره وغيره وتقدم كلام الخطاب في هذا وقيل يجب به ما معا ذكره بالفرج الشيرازي في التبصره جمع بين الأدلة وحكاه في كتاب جمع الانوار عن اشعري اذا هذه المساله وهي معرفه الباري جل وعلا متفرعه على شكره فوجب شكره بالعقل والشرع كذلك معرفته جل وعلا واجبه بالشرع وبالعقل وبالفطره كذلك والفطره كذلك في وجوب شكر المنعم على قول المعتزله وجب شكر المنعم بالعقل كذلك معرفته واجبة بالعقل لا بالشرع كذلك قول الاشاعره وجوب شكر المنعم بالشرع لا بالعقل اذا معرفته تكون بماذا بالشرع لا, لا بالعقل ينبني عليه أنه قبل الشرع على قول الاشاعره قبل الشرعي لا يوصف الشرك بكونه محرمًا أو ممنوعا من جهه العقل كذلك إنكار البارج لو علا اين اذا مخيرا في في ذلك كما ذكرت لكم بعض يرى انه ماذا أنه لو مات على ذلك وهو متلبس بالشرك يكون ناجيا يوم القيامه وصرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجم واختلف هل بين شكر المنعم ومعرفه تعالى فرق من جهه العقل يعني الشكر المنعم والمعرفة هل بينهما فرق من جهه العقل قال الرازي لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلا فمن اوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة ومن لا فلم قال الجويني هو عنده من النظريات لا من الضروريات والقول الثاني أن الشكر فرع المعرفة هذا هو الصواب شكر الشكر فرع والمعرفة اصل شكر المنعم هذا بالإضافة تعرف أن ان المنعم معرفته متقدمه وسابقه على الشكر وهو قول المعتزله ومن وافقهم وقالت المعتزله الشكر فرع المعرفة فعندهم ليس الشكر معرفه الله تعالى لأن الشكر فرعها بل اتعاب النفس بفعل المستحبات العقلية الصرفه كالنظر إلى مصنوعات والسمع للايات والذهن إلى فهم معانيها والمآل إلى اسباب البقاء مدة العمر وعلى هذا القياس فعند المعتزله ومن وافقه مدرك وجوب الشكر عقليا للبرهان الكلي العقل ومخالفهم يقولون مدركوا السمع لا العقل كما تقدم في في الشكري يعني بماذا توصلنا إلى الايجابي العقل بالعقل وبماذا توصلنا الى الى الشكر من جهه الشرع بالشرع هذا بالسمع وهذا بالعقل هذه المساله الاولى وهي ماذا معرفة البارجه لو علا وهي فرع عن عن الشكري وذكرنا ان الصواب أن الشكر فرع عن المعرفه وقيل الشكر هو هو المعرفه وقيل متلازمان قيل متلازمان يعني ثلاثه اقوال المسألة الثانيه مما يتفرع على مساله الشكر للمنعم مشيئة وإرادة تعالى هل هي محبته ورضاه قد مذهب اهل السنه والجماعه هل المشيئه والإرادة مرادفة للمحبة والرضا أم لا ثم خلاف عند اهل البدع وهو أن المشيئه والمحبه بمعنى واحد حين ما ورد في الكون فهو محبوب للبارئ جل وعلا من, من ذلك الكفر والفسوق واول مشيئة مشيئته واراده تعالى هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه املا ذهب المعتزله والقدريه والا اشعري واكثر اصحابهم الى ان الكل بمعنى واحد المشيئه لا تتخلف كذلك حينئذ لا يوجد شيء إلا وهو يحبه ويرضاه ندرك بالحس أن ثم ما هو مبغوض من جهة الشرع دل الشرع على بغضه وعلى كراهته وعلى تحريمه كالكفر والفسوق والمعاصي اذا هل هذه محبوبه ام لا يلزم منه أن يقال بأنها محبوبه هذا باطل ذهب المعتزله ومن ذكر معهم الى ان الكل بمعنى واحد وحكه الامدي عن الجمهور يعني الجمهور اهل البدع جمال السنه والجماعه قال ابو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود والاراده والمشيئه والرضا والمحبه بمعنى واحد وهذا باطل واجاب عن قوله تعالى ولا يرضى العباد الكفر حرفوه الله عز وجل كما هذا ولا يرضى لعباده اذا يرضى فعل ماذا فعل مضارع فاعله الله عز وجل ولا يرضى يعني الله عز وجل اسناد الفعل الى الفاعل الاصل فيه انه حقيقه اذا عندما تقول انت جالس جلس زيد زيد هو الذي احدث الجلوس ولا يرضى يعني الله عز وجل اذا ظاهر النص بمنطوقه الذي لا يحتمل غيره أن نفي الرضا هنا عن الباري جل وعلا فهو لا يرضى الكفر وهم قد قرروا ماذا أنه محبوب لماذا لانه وجد اذا بمشيئه الباري جل وعلا إذا اراد شيئا انما يقول له ماذا كن فيكون اذا قد تحقق وجوده وهو مبغوض للبارج لو علا اذا لا بد من التحريف أجاب بجوابين احدهما أنه لا يرضاه دينا وشرعا لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب عليه واما من حيث الوجود فهو محبوب اليه مرضيا ثانيهما ان المراده من عباده يعني فلا يرضون الكفره ولا يرضى لعباده كفر يعني الذي لا يرضاه هو العبد وليس الباري جل وعلا وهذا كذب لا شك انه كذب وتحريف للنص ان المراد من العباد فلا يرضون الكفره من وفق للايمان ولهذا شرفهم بالإضافة إليه بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقوله عينا يشرب بها عباد وهذا كما قلنا الجوبان باطلان قد ذكر بعضه انهما ضعيفان بل الصواب انهما باطلان والنص على ظاهره قال ابو المعاني الجويني اول من خالف من السلف في هذه المساله ولم يفرق بين المحبه والرضا ابو الحسن الاشاعلي اول من قال بذلك ابو الحسن الاشاعلي يعني لم يفرق بين المحبه والرضا والمشيئه وقال أيضا اول من قال ان الله تعالى يحب الكفره والفسوق والحصيان شيخنا ابو الحسن هذا اول من قال بهذه البدعه سدنا سنه سيئه وقال ابن عقيل لم يقل أحد إن الله تعالى يحب ذلك إلا الاشعرى ومن وافقه اذا القول بترادف المشيئه التي يترتب عليها وقوع المراد مع كونه مبغوضا للبرج لو علا بكونه محبوبا اليه اول من قال بذلك ابو الحسن الاشاعري وابو الحسن هذا متنقل بين بين سائر الاديان يعني كان معتزليا ثم بعد ذلك اسلم فقال بانه رجع إلى مذهب السلف ثم حرف كذلك فيه في منهج السلف مفوض في باب الاسماء والصفات قال والذي عليه قال ابن عقيل لم يقل أحد إن الله تعالى يحب ذلك إلا الاشاعري ومن وافقه هذا هذا القول الاول والذي عليه سلف الأمة وعامه الأئمة من الفقهاء ومن اصحاب الائمه كالحنفيه والمالكيه والشافعيه وكذلك الحنابله والمحدثين وغيرهم الذي عليه ماذا تفرق بين المشيئه والمحبه هذا هو الصواب قال الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى جمهور اهل السنه يقولون إن الله لا يحب الكفره والفسوق والعصيان شيخ الاسلام كثيرا ما ياتي به بهذا التعبير ونحن نقول فيه في منازعه يعني يرى أن مصطلح اهل السنه قد يطلق بالعموم فيدخل فيه بعض الطواف البدعيه ويطلق يراد به الخاص لكن إذا نظرنا في تصاريف كلام السلف لا نجد أن مصطلح اهل السنة الا يراد به الخاص هنيدي لا يقال بانه يعم ولذلك الجمهور اهل السنه مساله اجماعيه ولذا ذكر مرة انه لم يعرف احد قبل ابو الحسن الاشاعري اذا ما قبله ليس الا الحق ودل ذلك على أنه ماذا أنه اجماع اذا كيف يقبل جمهور اهل السنة إنما نظر كل من ينتسب الى السنه ولو كان من أصحاب البدع فبهذا الاعتبار قد يقال بان الاشاعره المتاخرين الذين خالفوا ابو الحسن من أهل السنة والجماعه وصابوا لا السنه والجماعه هذا يتمحض في من على عقيدة سلفية واضحة بينة ومن عاده ليس من اهل السنه والجماعه في شيء البتة ولو قال شيخ رسام من بعض المواضع اننا شاعر من اهل السنه ذا ينازع فيه ينازع فيه هو ومن تبعهم قال جمهور اهل السنة يقول أن الله لا يحب الكفره والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده جل وعلا كما دخل السائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة وهو وان كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة ابليس هذا هذا بالنسبة بالنسبه للانسان هي يغويه ويضله ويوقعه في الكفر والشرك واذا كان كذلك هل معنى ذلك انه أن خلق البارجه لو على لا لحكمه قل لا هو لحكمه خلقه واوجده يكون حكم لذاته أو مطلوب لغيره كما مره معنا وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة بل لله في المخلوقات حكمه وهذا محل اجماع إثبات الحكم والغايات في افعال البرج لو علو أو اوامره شرعية ونواهي الشرعيه ونواهيه كذلك شرع هذا محل اجماعي بين السلف واما القول بان جمهور اهل السنة على التعديل والباقي ليس على التعليل وهم منسوبون للسنة هذا قول باطل صواب انه محل اجماع بل لله في المخلوقات حكمة قد يعلمه بعض الناس قد لا يعلمونها وقال أيضا وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاءه فإن وقع حينئذ لم يقع بمشيئة الله تعالى من الذي شاءه فاعله فجعلوا للعبد مشيئة واراده يوجد بها الفعل الذي لا يحب الله تعالى ويرضاه وحينئذ يقال بانه لم يخلقه الله تعالى فاذا كفر الكافر وحين هذا الكفر لم يشاءه الله تعالى اذا من الذي يشاءه قالوا العبد نفسه ولذلك اثبت خالقين لا حصره لهم قال هنا ثم قالت المعتزله وهو لا يحب الكفره والفسوق والعصيان فلا يشاءه فقالوا إنه يكون بلا مشيئه يعني يوجد بلا بلا مشيئه للبالج جل وعلا وقالت الجهميه بل هو يشاء ذلك فهو يحب وهو يرضاه اذا تقابل الجهميه والمعتزله وابو الحسن الاشاعري واكثر اصحابه وافق هؤلاء وذكر ابو المعالي الجويني ان ابي الحسن أول من خالف ان ابي الحسن اول من خالف سلف هذه المساله واما سلف الامه وائمتها واكابر اهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من طوائف النضال كالكلابيه والكراميه وغيرهم فيفرقون بين هذا وهذا ويقولون إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به كما يأمر به ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه كما لا يأمر به وان كان قد شاءه وهذا كما مر معنا التفرقه بين الارادتين بل يقولون بما اتفق عليه السلف انظر بما اتفق عليه السلف هذه يدل على أن قول شيخ الاسلام جمهور اهل السنة اراد به ماذا ما يشمل البدع ما يشمل أهل البدعه وهذا المصطلح ينازع فيه رحمه الله تعالى بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومن الفرق بين محبته ومشيئته ورضاه فيقولون إن الكفره والفسوق والعصيان وان وقع بمشيئته خالق والله عز وجل شاءه فكان فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسقطه ويبغضه ويقولون إن إرادة الله تعالى في كتابه نوعان نوع بمعنى المشيئة لما خلق يعني المراد به الايجاد الخلق شاء فخلق كقوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يريد يريد في الموضوع اراده كونيه وليست اراده شرعيه ونؤمن بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وان لم يخلقه فقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرى يريد ولا يريد يريد ماذا اراد به اراده شرعية وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم واليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون في ايات كثيره تاتي الإرادة ويراد بها ماذا الاراده الكونيه المرادفه للمشيئه وتاتي الاراده في بعض الايات يراد بها الإرادة الدينية التي هي مرادفه للمحبه مرادفه للمحبه قال وبهذا كلام الشيخ الاسلام وبهذا يوصل النزاع في مساله الامر هل هو مستلزم لاراده ام لا سياتي الامر هل, هل هو مستلزم للاراده ام اذا امر الباري جل وعلا امر بما اراد اذا لابد ان يوجد هل يامر بما لا يحب حينئذ نقول هل هو مستلزم للاراده ام لا نقول التفصيل وهو انه لا يستلزم الاراده الكونيه القدريه لانه يأمر بالشيء وقد لا يقع لذلك قلنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قد يعبدون وقد لا لا يعبدون وامر بالعباده قد يعبدون قد لا يعبدون اذا الامر مستلزم للإرادة نقف في تفصيل ان اريد بها الاراده الكونية القدريه فلا لا يلزم قد يامر ولا يقع هل يامر بما لا يحبه ويرضاه لا اذا مستلزم للاراده الدينيه الشرعيه اذا فرق بين المسالتين قال فان القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئه أن الامر مستلزم ل للمشيئه يعني الاراده الكونية القدريه وهذا باطل فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن يلزم ماذا عندنا قاعده اصل وهو أن الاراده الكونية إذا اراد الله تعالى ترتب المراد لا بد ان يقع اذا قيل بان الامر مستلزم لاراده الكونيه حينئذ يامر وامر ونرى بالحس أنه لم يقع إذا شاء كونا ولم ولم يقع وهذا باطل ان يلزم عليه ماذا كما قال فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن عين إذ تخلف المراد وهذا باطل والجهميه قالوا إنه غير مستلزم لشيء من الاراده ولا لحبه له ولا رضاه به إلا إذا وقع فانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن لانهم عندهم غير معلق اذا هل الأمر يستلزم الإرادة في التفصيل الذي ذكرنا أنه إن كان المراد الاراده الكونية فلا يستلزمه خلافا لي القدريه وانبنى على قولهم انه شاء فلم يكن والجميع قالوا ماذا أنه مسلزم للرضا وغيره والصواب أنه يقال أن الاراده الدينيه الشرعيه الامر يستلزم اذ لا يامر تعالى الا بما يحب ويرضى اذا هاتان مسالتان مترتبتان على شكر المنعم وصواب قلنا انه واجب بالعقل والشرع والفطره والحاصل ان مثل الشكر المنعم ذكر الناظم فيها مذهبين فقال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم شكر المنعم مبتدا خبره حتم وبالشرع متعلق به وحتم اي واجب وفي مختال الصحاح وحتم عليه الشيء اوجبه وبابه ضرب وفي المصباح المنير حتم عليه الأمر حتما من باب ضرب اوجبه جزما حتم اذا فيه ماذا ايجاب لكن مع مع الجزم وان حتم الامر وتحتم وجب وجوبا لا يمكن اسقاطه اذا هو اشد ها شد الامر اما وجوبه شرعا فمتفق عليه هذا لا خلاف فيه بين المعتزله والاشاعره وإنما الخلاف في الوجوب العقلي في الوجوب العقلي اوجبه المعتزله وهو الصواب ونفاهه الاشاعره وهو غلط كما مر قال في الابهاج والمراد بوجوب الشكر عقلا انه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية ما قبحه العقل وفعل المستحسنات العقلية ما حسنته العقل كذا نقله بعض اصحابنا عنه قال صفي الدين الهندي ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن في الشرع وهو أن الشكره يكون باعتقادي أن ما به من نعمه فمن الله وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمه الخلق والحياه والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهم امتثال وهو بامتثال اوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو ان يتحدث بنعمه الرب يعني المشهور عند عند الاصوليين ان تفسير شكر المنعم عند المعتزله أنه ماذا تجنب المستقبحات العقل يعني ما قبحه العقل تجنبه وفعل المستحسنات العقلية يعني ما حسنه العقل فعله قال يحتمل أنه يراد به ما فسر به الاشاعره من كونه ماذا يكون بالقلب وباللسان وبه وبالجوار اذا مذهب الاشاعره شكر المنعم غير واجب عقلا وعباره بعضهم واجب بالشرع لا بالعقل لانهم يقولون لا حكم للعقل قبل الشرع مطلقا فلا اثم في تركه على من لم تبلغه دعوه النبوه واستدل بدليلين سمع وعقل فأما السمع فقوله تعالى و وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا لو وجب عقلا لعذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذبه فالآيه نص في ترك المؤاخذه بترك شكر منعم ان لم يبعث رسولا فانه تعالى نفى التعذيب مطلقا إلى البعث فلا تعذيب قبل الشرع وبيناه مرانا وهو واضح بين قال في الابهاج ووجه الدلالة فيه ظاهر وتقريره أن مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على قول بأن العقل يحكم كاشف وقد اخبر أن التعذيب منتف قبل البعث فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه لكنه لا يعذب دل على انه ليس بواجب ولم يتوقف على بعث على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به والصواب ان نعدل به غيره وهو ان نفي التعذيب لا يستلزم ماذا؟ ها نفي الوجوب بالعقل عن التحسين والتقبيح فان قيل التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو هذا مما تقرر ماذا؟ الواجب ما هو؟ الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هل كل واجب يعاقب تاركه؟ الجواب لا الجواب لا لأنه ماذا؟ قد يترك الواجب ويحف الله تعالى عنه لجواز العفو اذا كيف نستدل بذلك على انه ليس بواجب لانهم يقولون لو وجب لاستحق العذاب بس ذلك حينئذ قلنا يجب ويعفى عنه اذا ليس فيه دليل وانتم قررتم ذلك في في باب الواجب فان قيل ترك التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو قيل يعني جوابا ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبه عندهم يعني هذا باعتبار من اعتبار المعتزله اعتبار ترك الواجب يلزمه التعذيب لانهم يرون ماذا ان من ترك الواجب كفر بس كذلك المعتزله عندهم من ترك الواجب او فعل المحرم حينئذ لا يعتبر مسلما اذا التعذيب لازم فهنا هذا للاستدلال من الاشاعره بناء على اصره المعتزله فهو من باب التنزل في في الاصول ترك الواجب يلزم التعذيب قبل التوبة عندهم والعفو غير جائز قبلها فإن قيل كيف يستدل عليهم بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين جواب لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل ما دام ان الشرع جاء به دل ذلك على ماذا على أن العقل دل على على ذلك قال في المستصفى ودليله الا معنى للواجب إلا ما اوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه فإذا لم ينت خطاب فاي معنى للوجوب يعني ليس ثم وجوب الا بالشرع إلا الا بالشرع والدليل العقلي مر ذكره فيما في مسله ومذهب المعتزله انه واجب بالعقل واجب بالعقل حتى من لم تبلغ الدعوه او كذلك حتى من لم تبلغه الدعوه وهذا يدل على ماذا على انهم يرون التعميم حتى في مسائل المعتقد كما مر معنا كمان مر معنا قال في مختصر الصواعق ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب ياسين لقوه يعني مما يدل على أن الصواب في هذه المساله هو انه واجب بالشرع والعقل و قال ابن قيم رحمه الله تعالى ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب يسين لقوم بقوله قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا المرسلين الى قوله وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون سدل بماذا بالفطره سدل بالفطره قال ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول أمر واجب في العقول فإن خلقه لعبده اصل انعامه عليه وانعامه كلها تابعه لايجاده وخلقه وقد جبل الله العقول والفطره والشرائع على شكل المنعم ومحبه المحسن جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبه المحسن دل على أن ابن القيم يرى ان وجوب شكل المنعم ثابت بالعقل والنقل والفطره قال ولا يلتفت إلى ما يقولون فات التحسين والتقبيح في ذلك فانه من أفسد الأحوال وابطلها في العقول والفطر والشرائع يعني جنح مكانا أو محلا لا يليق به العقول والفطر والشرائع وقال في الصوائق المرسله كذلك وسدوا على انفسهم طريق استماعها والجواب عنها والتزموا لوازم هذا الاصل من ابطال الحكم والتعليل والأسباب والتحسين والتقبيح ووجوب شكر المنعم عقلا هذا ساقوا في مساق الذم يعني قولهم نفى أن شكر المنعم وجوب يكون بالعقل فذمهم دل على أنه يرى ماذا انه يكون كذلك به بالعقل وقال في مدارج السالكين وأما ضربكم مثل كسوه السلطان لعبده واخذه في الشكر له مكافاه فهذا من أبطل الامثله عقلا ونقلا وفطره عقلا ونقلا وفطره وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال إن شكر المنعم لا يجب عقلا والصواب انه يجب عقلا هذا اختيار ابن قيم رحمه الله تعالى قال الرازي في تفسيره سوره الفاتحه الرازي اشعري لكنه تحرر في هذه المساله واورد عليهم دليلا لا يمكن دفعه البت قال الرازي في تفسير سوره الفاتحه اختلفوا في أن وجوب الشكر ثابت بالعقل أو بالسمع المعتزله والاشاعره من الناس من قال انه ثابت بالسمع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومنهم من قال انه ثابت قبل مجيء الشرع وبعد مجيئه على الإطلاق والدليل عليه يعني بالشرع وبالعقل هذا المراد والدليل عليه قوله تعالى الحمد لله هذا في سوره الفاتح الحمد لله. هذا يدل على أن الشكر ثابت مطلقا بيانه من وجوه الاول ان قوله الحمد لله يدل على أن هذا الحمد حقه وملكه على الإطلاق الحمد ومنه الشكر ومعلوم أن الحمد أعم من الشكر والشكر أخص من الحمد فهو داخل فيه قال الحمد جميع انواع الحمد لله ملك والاستحقاق اذا ما وجد حمد الا وهو مملوك للبارئ جل وعلا والله تعالى باق قبل الشرع أو موجود قبل الشرع وبعد الشرع اذا يكون الشكر لازما لذاته قبل الشرع وبعد الشرع ولذلك قال ان قوله الحمد لله يدل على أن هذا الحمد حقه وملكه على الإطلاق وذلك يدل على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع وبعد بعد مجيء الشرع لماذا لانه علقه بذاته لله ملكا واستحقاقا وذاته موجوده قبل الشرع اذا ثم الحمد الثاني أنه تعالى قال الحمد لله رب العالمين وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف الحمد لله لماذا ها لكونه رب العالمين وهو رب العالمين قبل الشرع وبعد الشرع اذا في كل وقت وان هو محمود وكذلك الشكر ثابت لهم فها هنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا رحيما بهم مالكا لعاقبه امرهم في القيامة فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما يحصل لكونه تعالى مربيا لهم رحمانا رحيما بهم وإذا كان كذلك ثبت ان استحقاق الحمد ثابت لله تعالى في كل الأوقات سواء كان قبل مجيء النبي أو بعده وهذا واضح بي وقال في سوره الاسراء وقال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع والدليل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وجه للاستدلال ان الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترتب ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية فوجب الا يتحقق الوجوب قبل الشرع ثم اكد هذه الآية بقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وبقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى ولقائل ان يقول هذا الاستدلال ضعيف يعني الاستدلال واصحابه ضعيفون وبيانه من وجهين وذكرهما في تفسير هذه الايه اذا الحق أن شكر المنعم واجب بالسمع والعقل والفطره والفطره واما بعد الشرع هذا المحل يفاق بين اهل العلم قال ابن السبكي برفع الحاجب وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مساله من لم تبلغه الدعوه من لم تبلغه الدعوه للفطره قال فعندنا يموت ناجيا هذا باطل كبيموت ناجيا ولا يقاتل حتى يدعى الى الاسلام وهو مضمون بالكفاره والديه مضمون بالكفاره وودية هذه مساله الفتره قداتي تفصيل فيها ان شاء الله تعالى اذا هذه المساله بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وجوب شكر المنعم ثابت بالعقل وهذا مذهب المعتزله ثابت بالشرع وهذا مذهب الاشاعره وهذا القولان هما اللذان يذكران في كتب اهل الاصول والصواب القول الثالث الذي لم يذكر وهو انه واجب بالشرع وبالعقل وبالفطره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين